إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له, فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة أولئك تكلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين أستكبرت أم كنت من العاليين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإن كراميم وان عليك نعمه إلى يوم الدين قال رب فان اغفرني يوم يبعثون قال فانك من المضري الى يوم الوقات معلوم قال فبعزتك لا اغوينكم إلا عبادك منهم المخلصين قانف الحق والحق أقول لأملا أن جهنم مياك ومما ومما من تبيعك منهم أجمعين قل ما أسئلكم عليه من أجره وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا تعلم أن نبأه بعد حين.